أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في كِتَابٌ لَدَيْنَا عَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ لا بي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بضشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ليقولن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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجًا بِالْبَنِي وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم اتيناهم كتابا من قبله فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ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 قالوا انا بما اغسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل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 ياجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون ونادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وهذه الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحتي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ولا يكاد يبين، فلولا لا عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين، فاستخف قومه فطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا جَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا طَمْكَ مِنْهُ يَصْدُرُونَ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 لَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قال قَدْ جئتكم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 فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هل تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إلا المتقين الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ يَا عِبَادِي لَا خوف عليكم اليوم ولا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ويدخلوا الجنه ويدخلوا الجنه ويدخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم من ذهب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وفيها ما وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرا منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم, لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون فقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا امرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرًّا وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون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 في الارض لا وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجع